الحمد لله الحمد لله له الحمد كله وله الملك كله وله الفضل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في السر والجهر واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله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 ولا تموتن الا وانتم مسلمون من مبادئ الاسلام واخلاقه مبادله اهل الفضل بالفضل ومقابله الجميل بالاجمل وهذه قيمه عظيمه من قيم الاسلام في التعامل قال الله تعالى هل جزاء الاحسان الا الاحسان فالمسلم لا ينسى اهل الفضل عليه ومن اسدى اليه معروفا يذكر احسانهم ويشكر جميلهم ويقدر عطاءهم كما لا ينسى في زحمه الحياه وصخب احداثها من جمعتهم به علاقه ود ورحمه وسابق عشره ولو شابها يوم خلاف او شحناء قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم سيد اهل الوفاء علمنا اجمل معاني الاحسان فقد اعترف بفضل زوجه خديجه بنت خويلد في حياتها وحتى بعد مماتها وكان يكثر من ذكرها وشكرها والاستغفار لها ويقول إنها كانت وكانت وربما ذبح الشاه ثم يقطعها اعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجه ولما انتصر المسلمون في بدر واسروا سبعين رجلا من قريش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان المطعم ابن عدي حيًا ثم كلمني في هؤلاء انتنا لتركتهم له مع أن المطعم ابن عدي مات كافرا إلا أن كفره لم يكن مانعا من ذكر معروفه الذي أسداه وإكرامه بما يستحق وقصص الأنبياء تزخر بمواقف العرفان لذوي الفضل ومنها ما جاء في قصة موسى عليه السلام ووالد المرأتين اللتين سقى لهما قال تعالى فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلقي موسى عليه السلام جزاء إحسانه وكافاه والد الفتاتين لفضله أعلى الإسلام قدر من أسدى إليك معروفا واحسانا بل وأكد على مكافأته يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس ومعناه أن الله لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس ويكفر معروفهم لاتصال أحد الأمرين بالآخر ومن معنى الحديث أن من كان من طبعه وعادته كفران نعمة الناس وترك الشكر لهم كان من عادته كفر نعمة الله وترك الشكر له ومن معناه الا ان من لا يشكر الناس كمن لا يشكر الله وصور رد الجميل الذي يسعى للوفاء به اهل الوفاء بالاقوال والافعال والمشاعر قال الله تعالى واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها فاذا رد المسلم التحيه بمثلها او احسن منها والمعروف بمثله، أو أحسن من والكلمة الطيبة بمثلها، أو أحسن منها، والهدية بمثلها، أو أحسن منها صفت قلوبنا، وقويت روابطنا، وتعمقت علاقاتنا، وانحسرت دائرة الخلاف بيننا واول خطوه في مكافاه اهل الفضل الاعتراف بفضلهم والاقرار باستحقاق شكرهم وجه به نبي الرحمه صلى الله عليه وسلم ودعا اليه والوفاء بالعهد من حسن الإيمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتى اليكم معروفا فكافئوه استقبل النبي صلى الله عليه وسلم عجوزا بحفاوة وترحيب فلما خرجت سألت عائشة رضي الله عنها فقال يا عائشة إنها كانت تأتينا زمان خديجة وإن حسن العهد من الإيمان يسر الإسلام صور مكافأة اولي الفضل بما يستطيعه المسلم بالكلمة الطيبة والدعاء له بالخير وملاقات المسلم لأخيه بطلاقة الوجه وبشاشة النفس وهذا من كمال الدين وشموله وآدابه ومحاسنه لتبقى المودة والألفة والمحبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق الثناء بالحق من صور رد الجميل لأهل الفضل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعطي عطاء فليجز به ومن لم يجد فليثني فإن من اثنى فقد شكر، ومن كتم فقد كفر، ومن تحلى بما لم يُعطَه كان كلابس ثوب يزور ومن أجزل صور رد الجميل لذوي الفضل مكافأة مكافأتهم بالدعاء لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء ومن أخرض كمالا فمن الجميل حسن أداء الديون والوفاء والحمد وفي حياة المسلم فئات من ذوي الفضل معروفهم قائم وفضلهم دائم وإحسانهم سابغ وأعظمهم فضلاً رسول الأمة صلى الله عليه وسلم الذي أخرج الله به من الظلمات إلى النور ومن أكثر الناس فضلاً على الإنسان وحقهم عليه وفاءاً الوالدان اللذان أحسنا إليه ورب اللذان أحسنا إليه ومن أكثر الناس فضلاً على الإنسان وحقهم عليه وفاءاً الوالدان اللذان أحسنا إليه ورب ياه وطلاب العلم عليهم واجب الوفاء لمعلميهم بالدعاء لهم لفضلهم عليهم دعا ابو حنيفه لشيخه حماد ودعا ابو يوسف لشيخه ابي حنيفه قال الامام احمد بن حنبل رحمه الله رحمهم الله جميعا ما بت منذ ثلاثين سنه الا وانا ادعو للشافعي واستغفر له والزوجان بينهما معروف مترادف وجميل متقابل أسد كل واحد منهما للآخر زهرة حياته وثمارة فؤاده فحفظ العهد وحسن العشرة والتغافل عن الزلات من رد الجميل فإن الحسنات يذهبن السيئات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 الحمد لله حمد الشاكرين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين واشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله امام المتقين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه إلى يوم الدين اما بعد فاوصيكم ونفسي بتقوى الله إن الحادث الأليم الذي وقع قبل ايام في مدينه بريده واسفر عن مقتل رجل امن عمل مأزوم ينبئ عن جهل وطيش وتيه وان هذا الفكر الداعشي التكفيري يلفظ انفاسه وفي رمقه الأخير ونحن واثقون أن فكرهم يتوارى وظلالهم يتهاوى ومن اراد تقويض امننا وزعزعه استقرارنا فلن يحقق اهدافه ولن يروم مراده وسيبوء بالخسران المبين بفضل الله ثم بمتابعه اولات امرنا وقضات رجال امننا وعلماءنا ولقد استبشر العالم الإسلامي عامةً والشعب الأفغاني خاصه بمؤتمر السلم الذي دعا إليه خادم الحرامين الشريفين وعقدته منظمة التعاون الإسلامي بمكة المكرمة والذي حث. على نبذ الاقتتال والتفرق والدعوه إلى الاصلاح واجتماع الكلمه والرد الى احكام الشريعه عند الخصومه والتنازع وهذه رساله سلام من مهبط الوحي تقتضي أن يلتقط الأفغان مبادره السلام لا سيما العلماء منهم بالعمل على احلال السلم والاستقرار في بلدهم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 ألا وصلوا عباد الله على رسول الهدى فقد مراكم الله بذلك في كتابه فقال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 اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء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 إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين اللهم إنا نسلك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره ونسلك الدرجات العلم من الجنة يا رب العالمين اللهم إنا نسلك الهدى والتقا والعفاف والغنا اللهم عنا ولا تعنا علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدا لنا وان على من بقى علينا اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك مخبتين لك اواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وسدد لسنتنا وسلخ خيمة قلوبنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اعلنا وما اسررنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر لا إله الا انت اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واغفر لوالدينا يا رب العالمين اللهم وفق ممنا لما تحب وترضى اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى يا ارحم الراحمين اللهم وفق جميع أولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفلنا وترحمنا لنا من الخاسرين ربنا اغفلنا ولإخواء الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان القربى القربة وإنهاء الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون